بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوثوا بالعبود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأن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 تَغُونَ فضلاً من ربهم وربنا، وإذا حلمتم فاصقدو، ولا يجرم أنكم شنأن قوم أو صددكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا.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 إلا لغير الله به والمنخنق والمنخنقات والموقودة والمتردية والنطيحات وما أكلسوا إلا ما ذكئتم وما أكلسوا إلا ما ذكيتم وما أكل 119. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأذلام 110. ذلكم فسق 111. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوه اليوم أكملت لكم دينكم وأكممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ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 وَالْقَائِمُونَ حِلُّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا Taytunna, johunna, muhssinin, muhssinin, vaiva metsäpäin, vaiva muhssinin, 119. فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين 110. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أرسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتهروا وإن كنتم مرضا أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغايط أو لا مستم أو لا مستم نساء فلم تجدوا ما 119. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما نريد الله ليجعل عليكم من حرجٍ 121. وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون 122. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأطامنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنائر من على ألا يعدلوا يعدلوا وأقرب الله إن الله خبير بِمَا تعملون ووعد الله الذين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 عليكم إذ هم قوم أي يبصقون إليكم أيديهم إذ هم قوم أي يبصقون إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله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 لَئِنْ أَقُمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرَسُولِهِ وَعَزَّرْتُمُوهُ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَأَقْرَضَ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا لَّهُكَفَّرَ عَنكُم سَيِّـَٔاتِكُم وَلَأُدْخِلَنَّكُم وَلَأُدْخِلَنَّكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأنهار فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ فَإِذَا نَقَضُوا مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَتَيْنِ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَةَ عن مَوَاضِعَهِ وَلَسُو حَظَّ مِمَّا ذُكِّرُوهُ وَلَا تَزَالُ تَطْلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إلَّا قَلِيلًا فاصْنَعْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوحُ 119. فسوح الظن مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون Ya ahelle الكتاب قرجاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم minä nyt kite viu, elsuan käsiin. Kohdin jää, kun minä pahinurua kite unu يخرجهم مِنَ الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.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 124. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 125. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا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 ونذير والله على كل شيء قدير 118. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وجعلكم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 لن يدخل ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل لا إنها هنا قائدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنا محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين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 لئن بسدت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسق يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبور بِاسْمِي وَاسْمِكَ فَتَكُونُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَقَتَلَتْهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحيا فكأنما أحي الناس جميعا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 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا, أن يقتلوا أو يصله أو تقطع أيديهم وأرجلهم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 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَذَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يا أيها الرسول لا يحجنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين أذُّسَّونَ سماعون للكذب سَمَعُونَ لقُومٍ آخرينَ لَمْ يَأْتُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِن بَعْدِ مَا وَضَعَهُ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتم هذا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتُوهُ فَحْضُوهُ وَمَن يُرِد اللَّه فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّه شَيْءٌ أُولَاءَكَ الَّذِينَ لَم يُرِد اللَّه أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُ لَهُم فِي الدُّنْيَا خِزْرٌ وَلَهُم فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ سماعون للكذب أكالون للسحر فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسك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 التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله والربانيون والأحبار بما استحفظوا من 119. وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا 110. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك الكافرون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 عيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، واتيناه الإنجيل فيه هدى ونص، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى، وموعظة للمتقين.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 إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتجع أهواءهم واحذرهم وَاحْذَرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّكَ لَفِي مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ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 فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أبذل على المؤمنين أعز على الكافرين أعز على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلايم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما غليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون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 وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّقَدُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا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 كشؤم كانوا وأضل عن سواء السبيل، وإذا جاءكم قالوا آمننا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم الصح لبئس ما كانوا يعملون لولا ينههم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم الصح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 كفارًا وكفرًا وألقينا بينهم العداوه والبغض الى يوم القيامه كلما انقذونا ظل الحب الله ويسعون في الارض فسادا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 ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مكتصدة وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تفعل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ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 وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأسى على القوم الكافرين INNA MAN AAMANA BILLAHI WAL YAWMIL AAKHIR MAN FALA Lahko ne ovat naamioituneet, kun ne ovat naamioituneet, rusula ne ovat naamioituneet, niin ne ovat naamioituneet, niin ne ovat naamioituneet, وَحَسِبُوا أَن تَكُونَ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ فَاغْتَرَّتْهُمُ السَّاعَةُ فَإِذَا هُم عَلَيْهِمْ ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الذين قالوا الله والمسیح بن موعب، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومؤاخنا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الثَّالِثُ إِلَّا إله وَاحِدٌ وإن لم يَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَنْ مَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِنَّ الرُّسُلُ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 Vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, vau, وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى بِنِ مَرْيَبِ ذَلِكَ بِمَا عَصَرُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كانوا لا يتناؤون نعم منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا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 لا سفون، لتجد أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجد أن أخرجهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى ذلك بأن منهم تسيسين وربانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق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 voi اللَّهَ minä, en lavi, en tombi, minun. Laitoin sinne, missä minä, missä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 117. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكون 118. <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس منه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 فهل أنتم منتبون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ ei ole heille, jotka uskovat ja tekevät oikeita asioita, إِذَا he syövät, kun he ovat vahvoja وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّ أَلْذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُوهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر ومن قتله منكم متعمدا كل قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم يحكم به عدل منكم هل ينبالغ الكعبة أو كفرة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام اليدق وذال أمر عفى الله عما سلف ومن عاد فانتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة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 يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبذا لكم تسئكم وإن تسألوا عن آ حين ينزل القرآن تبذا لكم عفا الله عن آ والله غفور حليم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 اثنان ذو عدل منكم أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت. تحبسونهما من بعد الصلاة فيكوسمان بالله إن اختبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة ولا نكتب شهادة الله إن إذا لمن الآثم فَإِنُّوَثِرَ عَلَى أَنَّهُمْ أَسْتَحَقَّ أَثْمَنْ فَأَخَرَى قُومًا مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ أَسْتَحَقَ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقُسِ مَانِبِ اللَّهِ فَيُقُسِ مَانِبِ اللَّهِ لَشَهَادَةٌ أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا أدنا إن إذا لمن الظالمين ذلك أدنا أي يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم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 لَعَنَكَ إِذْ جَدْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أُوحِيَتْ إلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا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 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيسَ بْنَ مُرْيَ مَأَنَّتَ قُلْتَ لِلْنَاسِ التَّخْذُونِ وَأُمْمَ يَأْلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ